الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب والدليل الثاني أ ن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ح ب أ ز و ا ج ه إ ل ي ه حدث ح ا د ث ة ا ل إ ف ك عليها فبقي الرسول لا يبت في شيء حتى نزلت آ ي ا ت من س و ر ة النور في براءتها وختمت بقوله تعالى أولئك مبرأون يقولون مما و ا ل ق ر آ ن العظيم يصرح بنفي الغيب عن الرسول بقوله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم ي وقال تعالى في ش أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا وقال أيضا قل إ ن ي لن يجيرني من الله أ ح د ولن أ ج د من دونه متحدا ل ف إ ذ ا كان الله تعالى ينفي عن الرسل الغيب كما ينفي عنهم أ ن يملكوا ضرا ولا نفعا وهؤلاء المبدعون يدعون أ ن ه م يستجيبون لمن يدعوهم في الشدائد ويرضون بالسجود والانحناء لهم فهذه ليست من صفات أ و ل ي ا ء الرحمن بل من صفات أ و ل ي ا ء الشيطان وحزب الخسران ف إ ذ ا ق ر أ ن ا في س ي ر ة ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم سواء كانوا في ا ل م د ي ن ة المنوره أ و في خارجها ف ا ل ص ح ا ب ة كما قلنا هم أ ف ض ل الناس بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل و أ ث م الله عليهم في آ ي ا ت ع د ي د ة وصرح ب ا ل ر ض ى عنهم كقوله تعالى والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنهم فهل نقل عن أ ح د منهم أ ن ه يعلم الغيب ة أ و يكشف البلاء أ و ي أ ت ي بالشفاء للمريض أ و استغاث أ ح د بهم في الشدائد والملمات والكربات وهل نقل عن أ ح د من أ ص ح ا ب رسول الله الذين كانوا في الشام أ و العراق ومصر أ ن ه م تركوا ص ل ا ة ا ل ج م ع ة أ و ا ل ج م ا ع ة وادعوا أ ن ه م يصلون في الحرم المكي أ و النبوي وهل ادعى أ ح د منهم أ ن ه ي أ خ ذ علمه من اللوح المحفوظ أ و من الرسول و أ ن الرسول لا يفارقه لا في اليقظه ولا في المنام وهل ادعى أ ح د منهم أ ن ه ي أ ت ي بكرامات وخوارق باستثناء بعض ا ل أ ح و ا ل ا ل ق ل ي ل ة من بعض ا ل ص ح ا ب ة فقد يكرم الله الولي الذي توفرت فيه شروط ا ل و ل ا ي ة ب أ ن يكرمه ب إ ج ا ب ة دعائه أ و بتوفيقه في إ د ر ا ك شيء مجهول عن طريق إ ح س ا س ه أ و فراسته كما في الحديث اتقوا ف ر ا س ة المؤمن ف إ ن ه ينظر بنور الله وحديث قد كان في ا ل أ م م قبلكم محدثون ف إ ن يكن في أ م ت ي أ ح د فعمر الكرامه ف ا ل ك ر ا م ة قد يكرم الله بها بعض العباد الصالحين فقد نقل ان خالد بن الوليد حاصر حصنا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم فشربه ولم يضره باذن الله وكان سعد بن ابي وقاص مجاب ا ل د ع و ة ما دعا قط الا واستجيب له فخرج عباد بن بشر و أ س ي د بن حبير من عند رسول الله في ظ ل م ة الليل فاضاء لهما أ ط ر ا ف الصوت فلما افترقا افترق الضوء معهما و ا ل خ ل ا ص ة أ ن ولايه العبد لله م ط ل و ب ة من كل أ ح د ولا تنحصر في رجل معين مخصوص أ و قوم مخصوصين و إ ن م ا الميزان الوحيد للولايه هو ا ت ب ا ع كتاب الله العظيم و س ن ة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كما في ا ل آ ي ة ا ل س ا ل ف ة والذي لا يؤمن بالله إ ي م ا ن ا كاملا ويمارس بدعا وضلالات أ و يعتقد اعتقادات م خ ا ل ف ة لما عليه السلف الصالح فلا يكون وليا لله ف إ ذ ا صدر خرق ع ا د ة من رجل أ و ا م ر أ ة فنزم أ ع م ا ل ه م ا بنزام الكتاب و ا ل س ن ة ف إ ن منفق عملهما الوحيين المطهرين فهما من أ و ل ي ا ء الله و ا ل خ ا ر ق يكون ك ر ا م ة و إ ل ا فلا وذلك أ ن خرق ا ل ع ا د ة من رجل لا يؤمن بالله أ و يشرك بالله أ و لا ي و ا ض ب على الطاعات أ و لا ينتهي عن منهيات أ و بعضها فهذا لا يكون لله وليا وحصول خرق ا ل ع ا د ة لا يكون دليلا على كرامته خرق ا ل ع ا د ة قد تصدر منا مرتاضين كبعض وثني الهند ف إ ن ه م قد ي أ ت و ن ب أ ف ا ن ي ن من خوارق العادات وقد يكون خرق ا ل ع ا د ة من ا ل س ح ر ة والمشعوذين وقد يكون الرجل أ و ا ل م ر أ ة من اولياء الشيطان ف ي أ ت ي ه الشيطان بالخبر الذي لا يعرفه الناس وقد يخبره عن أ م و ر تكون عند الناس من قبل أ ن م ي الغيب أ ن ه ا من الكرامات ويعظمون ذلك الشخص ويعتقدون فيه ا ل و ل ا ي ة والصلاح ولهذا قلنا الميزان الوحيد والفارق بين أ و ل ي ا ء الرحمن و أ و ل ي ا ء الشيطان هما الكتاب والسنه وهو أ ن يعتقد العبد اعتقادا جازما أ ن ما أ خ ب ر الله به في كتابه من أ و ص ا ف ه العليا و أ س م ا ئ ه الحسنى وكذا ما جاءت به ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة من أ س م ا ئ ه وصفاته هي كما تليق بجلال الله وعظمته وكبريائه فمن تلك الصفات ص ف ة ا ل ح ي ا ة له جل جلاله كما قال الله آ ا اله إ ل ا هو الحي القيوم وصفة كما قال الله تعالى وما يحيطون بشيء من علمه وقوله تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير و ص ف ة ا ل إ ر ا د ه لقوله تعالى إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكون و ا ل ق د ر ة لقوله تعالى وكان الله على كل شيء قدير والسلب والبصر لقوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا والكلام لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله ولما جاء موسى ل ن ي ق ا ت ن ا وكلمه ربه و ا ل ر ح م ة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصفة الحب لقوله الحب يحبهم ويحبونه واليدين لقوله تعالى لما خلقت بيدي والوجه لقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م والاستواء على العرش لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبع آ ي ا ت من القران آ ن و ل ز و ل للحديث الصحيح ينزل ربنا كل ل ي ل ة إ ل ى السماء الدنيا فينادي هل من مستغفر ف أ غ ف ر له هل من سائل ف أ ع ط ي ه هل من تائب ف أ ت و ب عليه إ ل ى غير ذلك من الصفات التي لا نستطيع حصرها في عشرين ص ف ة وحصرها في عشرين من مبتدعات الخلف بل ولا حصرها في أ ك ث ر من عشرين و إ ن م ا الواجب ا ل إ ي م ا ن بكل ما ورد في الكتاب و ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة من صفات الله و أ س م ا ئ ه إ ث ب ا ت ا ً بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل والقول الشامل في هذا الباب أ ن يوصف الله بما وصف به نفسه أ و وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون ا ل أ و ل و ن لا يتجاوز ا ل ق ر آ ن والحديث ف م ذ ه ب السلف حق بين باطلين بين باطل التمثيل وباطل الباطل ي فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إ ل ه ا ل أ ر ض والسماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فصدر ا ل آ ي ة تنزيل الله عن م م ا ث ل ة المخلوقات ورد على المشبه و آ خ ر ا ل آ ي ة إ ث ب ا ت صفتي ا ل س م ع والبصر في ق ورد ل السميع ل ه وهو ا ي ب ص و ر على ا ل م ع ط ل ة فالسلف الصالح لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما أ ن ذاته ا ل م ق د س ة لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين ف إ ذ ا قلنا لله علم وللمخلوق علم كما قال في كتابه المجيد وهو بكل شيء عليم وقال أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وقال في حق المخلوق وبشروه بغلام عليم وقال عن نبيه يوسف قال اجعلني على خزائن ا ل أ ر ض إ ن ي حفيظ عليم فلا شك أ ن ليس علم الله كعلم يوسف أ و إ س ح ا ق عليهما ل س ل ا م ووصف نفسه ب ا ل ر أ ف ة و ا ل ر ح م ة فقال إ ن ه بهم ر ؤ و ف رحيم وقال وكان بالمؤمنين رحيما وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ر ؤ و ف رحيم فليست ر ح م ة الله ك ر ح م ة المخلوق ولا ر أ ف ت ه ك ر أ ف ة المخلوق ووصف نفسه بالسمع والبصر في غ ي ر م ا آ ي ة من كتابه فقال إ ن الله سميع بصير وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال في حق المخلوق إ ن ا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من ن ط ف ة أ م ش ا ج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ونحن لا نشك أ ن م ا في ا ل ق ر آ ن حق فلله سمع وبصر حقيقتان لائقتان لجلاله وكماله كما أ ن للمخلوق س م ع و ب ص ر حقيقتين مناسبتين لحاله من فقره وفنائه وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق ووصف نفسه ب ا ل ح ي ا ة فقال الله لا إ ل ه إ ل ا هو الحي القيوم وقال هو الحي لا إ ل ه إ ل ا هو ووصف بعض المخلوقين ب ا ل ح ي ا ة فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا فليست ح ي ا ة الخالق ك ح ي ا ة المخلوق وقال الرحمن على العرش استوى وقال في حق المخلوق واستوت على الجودي فليس ا س ت و ا ء ه كاستواء ا ل س ف ي ن ة على الجودي والحاصل أ ن ن ا لا نتعدى ا ل ق ر آ ن والحديث ولا ن ق و ل صفات الله الوارده في الوحيين ب ت أ و ي ل ا ت ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ع ت ز ل ة القائلين إ ن اليد بمعنى ا ل ن ع م ة والاستواء بمعنى الاستلاء والوجه بمعنى الذات و ا ل ر ح م ة بمعنى التفضل ونزوله بمعنى نزول أ م ر ه أ و رحمته أ و ملائكته وما أ ش ب ه ذلك من ا ل ت أ و ي ل ا ت ا ل ف ا س د ة ا ل ن ا ب ئ ة من منابئ ا ل ف ل ا س ف ة الضالين تلك ا ل ت أ و ي ل ا ت التي تؤول ب ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الكفر وتجعل ا ل ش ر ي ع ة ا ن ع و ب ة ب أ ي د ي المبطلين والهدامين بحيث انه لا يريد م ب ط ل ان يهدم ع ق ي د ة او حكم شرعي الا وقد اتى من باب ا ل ت أ و ي ل وكفى بهذا قبحا وضلالا وعلى اعتقاد ما وصف الله به نفسه ه او و ص ف ر س و ل ه بما أ ت ى في ا ل ق ر آ ن و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ن ض ع أ ص ر الرسول و ا ل ص ح ا ب ة التابعين وتابعيهم من ا ل أ ئ م ه المعتبرين كالامام أ ب ي ح ن ي ف ة و ا ل إ م ا م الشافعي و ا ل إ م ا م مالك و ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي و أ ب ي داود والثوري وابن ع ي ي ن ة وغيرهم من المحدثين والفقهاء المعتبرين و و ا ل ص في ة الهامش م معين المحققين أحمد ح ق ي كالجنيد والكيلاني وأبي معين واللغويين كالخليل ن وثعلب و بن غ ر م في ا ل ه فسرت ا ل ج ه ن ي ة و ا ل م ا ت ز ل ه الاستواء بمعنى ا ل ا س ت ل ا ء احتجاجا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق ي من غير سيف, سيف ودم اهراق والجواب أ ن هذا البيت أ و ل ا مصنوع لا يحتج به وثانيا ان قالوا استيلاء الله كاستيلاء بشر على العراق فهذا هو التشبيه بعينه و إ ن قالوا استيلاء الله يخصه على ما يليق به واستيلاء بشر كذلك فهلا أ ب ق و ا ا ل ن ف ظ ا ل ق ر آ ن ي وقالوا استواء يليق بجلاله ولا نفر لهم ن أ ح د هذين ا ل أ م ر ي ن وبما أ ن الكلام في ح ق ي ق ة الاستواء ورد ش ب ه ة م ؤ و ل ة ب أ ن ه بمعنى استولى و ت ش ب ث و بذاك البيت السالف الذكر و أ ع ن ي قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودن مهراق ي فقد ر أ ي ت أ ن أ ض ي ف ك ل م ة في بيان خ ط أ م ؤ و ل ة في احتجاجهم بهذا البيت قال الحافظ بن القيم رحمه الله إ ن هذا البيت محرف و إ ن م ا هو هكذا بشر قد استولى على العراق ي هكذا لو كان معروفا من ق ا ئ ل معروف فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب و أ ش ع ا ر ه م التي يرجع إ ل ي ه ا ثانيا أ ن ه لو صح هذا البيت وصح أ ن ه غير محرف لم يكن فيه ح ج ة بل هو ح ج ة عليهم وهو على ح ق ي ق ة الاستواء ف إ ن ب ش ر هذا كان أ خ ا عبد الملك بن مروند وكان أ م ي ر ا على العراق فاستوى على س ر ي ر ه ا ك م ا هو ع ا د ة ا ل م ل و ك و ن و ا بها أ ن ي ج ل س فوق س ر ي ر ا ل م ل ك مستوى ي ع ل ي ه وهذا هو ا ل م ط ا ب ق ل م ع ن ى هذه اللفظه في ا ل ل غ ة ك ق و ل ه تعالى لتستوى على ظ ه و ر ه و ق و ل ه تعالى وستوى ا ع ل ى الجودي و ق و ل ه تعالى, تعالى فستوى ا على س و ق ه وثالثا إ ن ه لو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أ خ و ه بشر ف إ ن بشرا لم يكن م ن ز ع أ خ ا ه الملك ولم يكن ملكا مثله و إ ن م ا كان نائبا له عليها وواليا من جهته فالمستوي عليها هو عبد الملك لا بشر بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على س ر ي ر ه ا فان نواب الملوك تفعل هذا ب إ ذ ن الملوك رابعا إ ن ه لا يقال لمن استولى على ب ل د ة ولم يدخلها ولم يستقر فيها بل بينه وبينها بعد كثير أ ن ه قد استوى عليها فلا يقال استوى أ ب و بكر على الشام ولا استوى عمر على مصر والعراق ولا قال أ ح د قط استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن مع أ ن ه استولى عليها واستولى خلفاؤه على هذه البلاد ولم يزل الشعراء يمدحون الملوك والخلفاء بالفتوحات ويتوسعون في نظمهم واستعاراتهم فلم يسمع عن قديم منهم جاهلي ولا إ س ل ا م ي ولا محدث أ ن ه مدح أ ح د ا قط أ ن ه استوى على البلد الفلاني الذي فتحه واستولى عليه فهذه دواوينه و أ ش ع ا ر ه م و ج و د ة خامسا ان الاستيلاء والاستواء لفظان متغايران ومعنيان مختلفان فحمل احدهما على الاخر ان ا د ؤ ي انه بطريق الوضع فكذب ظاهر فان العرب لم تضع لفظ الاستواء ل ل ا س ت ل ا ء البته وان كان بطريق الاستعمال في ل غ ت ه فكذب ايضا فهذا بنظمهم ونثرهم شاهد بخلاف ما قالوه فتتبع لفظ استوى ومواردها في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وكلام العرب هل تجدها في موضع واحد بمعنى ا ل ا س ت ل ا ء اللهم إ ل ا أ ن يكون ذلك البيت المصنوع المختلق و إ ن كان بطريق المجاز القياسي فهو إ ن ش ا ء من المتكلم بهذا الاستعمال فلا يجوز أ ن يحمل عليه كلام غيره من الناس فضلا عن كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سادسا و و ء ت أ و ي ل ه م في استوائه على عرشه على غير ما ت أ و ل ه من الاستيلاء وغيره ما قد علمه أ ه ل المعقول أ ن ه لم يزل مستوليا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها وكان العرش وغيره في ذلك سواء فلا معنى ل ت أ و ي ل ه م ب إ ف ر ا د العرش بالاستواء الذي هو في ت أ و ي ل ه م الفاسد ا س ت ل ا ء ومنك و أ ه ر وغلبه قال وذلك أ ي ض ا يبين أ ن ه على ا ل ح ق ي ق ة بقوله ومن أ ص د ق من الله قيلا ن ت ه ى والحق أ ن ه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته إ ل ا أ ن ه بائن من جميع خلقه بلا كيف وهو في كل مكان من ا ل أ م ك ن ه ا ل م خ ل و ق ة بعلمه لا بذاته إ ذ لا تحويه ا ل أ م ا ك ن ل أ ن ه أ ع ظ م منها وقوله تعالى وهو معكم أ ي ن م ا كنتم أ ي بابنه يعني م ع ي ة العلم وقوله إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ا ل م ع ي ة هنا بمعنى النصر و ا ل ت أ ي ي د و ا ل خ ل ا ص ة أ ن الكتاب و ا ل س ن ة وكلام السلف الصالح ا ل أ و ل م ت ف ق ة على أ ن الله في السماوات مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله و م ت ف ق ة على أ ن إ ن ك ا ر هذه ا ل ص ف ة ض ل ا ل ة ظ ا ه ر ة و ب د ع ة م ن ك ر ة وخلاف لدين ا ل إ س ل ا م ولضرورياته ولنصوصه ا ل م ت ع د د ة المتكاثره ولكن دليلا واحدا من أ ح د ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة الكتاب و ا ل س ن ة وكلام السلف الصالح يدل على جحد هذه ا ل ص ف ة ل م يظفر به طالبه أ و يجده ملتمسه فما في كتاب الله ولا في س ن ة نبيه ل ف ظ واحد واحد يدل على نفي هذه ا ل ص ف ة وجحدها ويدل على أ ن ه لا يصح وصف الله تعالى بها وكذلك لن يغفر ب ك ل م ة و ا ح د ة من كلام السلف و ا ل أ ئ م ة المشهورين الواقفين حيث وقف الكتاب و ا ل س ن ة والمنتهين حيث ا ن ت ه ي تدل على أ ن الله ليس في السماء وليس أ و تقول إ ن إ ث ب ا ت هذه ا ل ص ف ة لله تشبيه أ و تجسيم ولا جاء عن أ ح د من هؤلاء أ ن ه اول النصوص ا ل و ا ر د ة في هذا ولا أ ن ه فسر ش ي ء بخلاف الظاهر النادي منها لفصحاء الناس ونحن يأتوا واحد أو أو والتابعين وتابعيهم نتحدى المخالفين لنا أن بحرف واحد من بحرف الكتاب تأويل إثباتها يدل على السنة الصحيحة أو من كلام السلف كالصحابة يدل على ما من تأويل هذه الصفة أو الصفة نأصا زعموا تعالى هذه تشبيه لله تجسيم تعالى الله عن ذلك ع ل و ه كبيرا فوالله لو صعدوا السماوات ونزلوا اعماق ا ل أ ر ض ا ل أ ر ا ض ي ن السبع لما وجدوا ما يؤيدهم سوى تلك ا ل ت أ م ل ا ت ا ل ف ا س د ة والمقولات ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ا ت ز ل ة الباطلة ولا أدري كيف ت ج ه ل ل ه ؤ الباطله ء أن ا ق قد ر آ ن والسنة ي ن أحكام الوضوء ا ل و ه ا ا ر ة و ح المحرمات ي يذكر ي وآداب وأنواع ولا الخلاء ف ا ولا يذكر فيهما لفظ واحد يشير أ ن الله ليس في ا ل س ن ا ء و أ ن ت أ و ي ل ه م على صواب وها انا اوجه الخطاب للاشائره الذين يزعمون انهم يقلدون الامام ابا الحسن الاشعري أ رحمه الله من غير تكييف ولا ت ن ث ي ل و إ ن ه على ع ق ي د ة ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رحمه الله وإلى الواقفين والقراء ما قاله الإمام أبو الحسن في الاستواء في كتابه الإبانة. ذكر الاستواء تقولون الاستواء نقول مستوين استوى الإمام الإبانة إن إن قاله الحسن قال قائل ما في قيل نقول له إن الله تعالى على عرشه. كما قال تعالى الرحمان على ما كتابه باب ما كما العرش في في في ذكر عرشه وساق ا ل أ د ل ة على ذلك ثم قال وقال قائلون من ا ل م ع ت ز ل ة و ا ل ج ه م ي ة و ا ل ح ر و ر ي ة أ ن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أ ن ه استولى وملك وقهر وجحدوا ان يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا الاستواء القدرة أهل إلى في ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش و ا ل أ ر ض ا ل س ا ب ع ة السفلى ل أ ن الله تعالى قادر على كل شيء والارض, والسما والأرض والسماوات وكل شيء في العالم فلو كان الله على العرش بمعنى الاستلاء والقدرة لكان على الأرض والحشوش والأنتان والأقدار لأنه قادر على الأشياء كلها ولم المسلمين يقول إن الله على الحشوش والأخذية كان مستنيا مستنيا قادر بمعنى نجد من مستن أحد إن فلا يجوز أ ن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى أ و ع ل م في ا ل أ ش ي ا ء كلها ووجب أ ن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الاشياء أ ش ي ء الاستواء انتهى انظر بحث الاستواء في العلو للذهب بحث وفي و في ي ج ا ا ل ل إ س م ة ل ب كتاب أثبت بحث ن القيم العقائد السلفية ا ا ا ل قد وفي في و ت س بما لا مزيد بعده شبههم مزيد والحمد الهامش لا العقلية والنقلية انتهى وفلدت لله على ذلك انتهى وفيما آ خ ر رب دعوانا الحمد العالمين نسأل الله أن نسأل أن ن لله ي ع ن ا و ن إخواننا ف ع ا ل س ل م ي ن بهذه ل ل الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ل ر س سمع سيدنا ا وأصحابه ا ة إنه محمد يجيب و تبقى ا ع عن علي ي تطهير البلطاني وفيما ن انتهى الجنان والأركان عن درم الشرك والكفران لأحمد بن حجر آل آل بن كتاب الشرك ت أهل ب درم حجر لأحمد من هذا ا ل ش ر ي ط إليكم ل هذه ا تقديم بقلم معالي الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركي مدير ا ل ج ا م ع ة الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيد ا ل أ ن ب ي ا ء وخاتم المرسلين وبعد ف إ ن ا ل س ي ا س ة ا ل ت ع ل ي م ي ة و ا ل إ ع ل ا م ي ة في ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة تولي الشباب ر ع ا ي ة خ ا ص ة تنبثق من ا ل إ د ر ا ك الواعي ل ل م ر ح ل ة ا ل خ ط ر ة التي يمرون بها ابتداء من سن ا ل م ر ا ه ق ة إ ل ى بلوغ سن الرشد وتخصص لهم البرامج ا ل م د ر و س ة التي تعالج مشكلاتهم وتلبي حاجاتهم وتصمم من كل انحراف وتعدهم إ ع د ا د ا سليما قويا في الدين والخلق والسلوك و إ ي م ا ن ا من الجامعه ب أ ن مهمتها لا تقتصر على القيام بواجبها نحو الشباب المنتسب ل أ ح د معاهدها أ و كلياتها فحسب بل لابد أ ن يتعدى مقاعد ا ل د ر ا س ة ليتصل بالشباب المسلم في مختلف أ ن ح ا ء بلادنا وفي الدول ا ل إ س ل ا م ي ة ومختلف المناطق التي يوجد فيها أ ب ن ا ء ا ل إ س ل ا م وشبابه ومن أ ج ل إ م د ا د ه م بالحقائق ا ل و ا ض ح ة عن الدين الحنيف و م ح ا و ل ة إ ر ش ا د ه م للطريق القويم وكشف الشبهات التي يروجها أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م في م ح ا و ل ة د ن ي ئ ة للتغرير بشبابنا وجرهم إ ل ى طرق الانحلال والانحراف من أ ج ل ذلك تواصل ا ل ج ا م ع ة إ ص د ا ر هذه ا ل س ل س ل ة من الكتب ا ل د و ر ي ة ا ل م و ج ه ة للشباب ا ل إ س ل ا م ي أ ي ن م ا كان وتحرص ا ل ج ا م ع ة ب أ ن تكون مواضيع هذه ا ل س ل س ل ة ذات أهمية كما ب أبناء ي ر ة تجاه ا ا ل ل إ س و ش ب ب ه وأن يكون تحرص ن ا ا ا و بأسلوب ل علمي ل ه مبسط ب مدعم ق ق المقنعة التقيد ا والأدلة وهذا ما يجعلها تغفل التقيد بالمواعيد المحددة ا ئ تغفل ل إ ص ط ا إيمانا بأن العبرة بالكم بأن بالكيف لا بالكم كما ت ح على ا ل ت ن م ي ر و م ت ا ب ع ة المواضيع التي يكثر حولها الجدل و خ ا ص ة ما يتجدد بحثه بين الحين و ا ل آ خ ر م ح ا و ل ة إ ل ق ا ء الضوء على ا ل ق ض ي ة ومعالجتها وفق التعاليم ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ح ك ي م ة التي لم تترك ولله الحمد ن ا ح ي ة من نواحي المجتمع و م ص ل ح ة من مصالح ا ل أ م ة إ ل ا وبينت أ ح ك ا م ه ا ويسرت السبل لكل من يريد التقيد بها والكتاب الذي بين أ ي د ي ن ا يتناول ق ض ي ة ه ا م ة تتعلق ب أ ص ل من أ ص و ل ا ل ش ر ي ع ة و ظ ا ه ر ة نحمد الله أ ن ه ا لا تتمتع بالقبول في بلادنا وفي كثير من البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة إ ل ا أ ن أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م يداومون على تحريكها بين ا ل ف ي ن ة و ا ل أ خ ر ى و ي ن ص ب و ن شباكهم ل ا س ت ي ا د بعض أ ب ن ا ء ا ل إ س ل ا م و إ ض ل ا ل ه م ودفعهم ل م ح ا ر ب ة ا ل إ س ل ا م من داخله هذه ا ل ظ ا ه ر ة ا ل ق د ي م ة ا ل ج د ي د ة هي ظ ا ه ر ة رفض ا ل س ن ة وعدم الاحتجاج بها إ ذ يدعي بعض الناس من ا ل ف ئ ة ا ل ب ا غ ي ة ا ل م ت ج ن ي ة على نفسها وعلى ا ل إ س ل ا م والمسلمين ي ب د ع و ن بهتانا و ز و ر ا ب أ ن ه م ق ر آ ن ي و ن يهتدون بهدي ا ل ق ر آ ن ولا يحتجون بشيء سواه و هذا م ن ط ق أ ع و ج و ا ل د ع ا ء ظ ا ه ر ه الحق و ب ا ط ن ه ا ل ب ا ط ل و هدفه الضاله و إ ل ا فكيف يدعي من ي ح ا ر ب ا ل س ن ة و ي ب ط ل أ ح ك ا م ه ا ب أ ن ه ق ر آ ن ي ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة متلازماني ك م ل أ ح د ه م ا ل آ خ ر ف ا ل ق ر آ ن كلام الله عز و جل بلغه ل ل خ ل ق رسول الله صلى الله عليه و سلم و ا ل س ن ة هدي الرسول الكريم البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى وفيه تفصيل وتحديد لبعض العبادات التي وردت في ا ل ق ر آ ن ب ص و ر ة م ج م ل ة وجاءت ا ل س ن ة بتفصيلها وتحديد معالمها ك ا ل ص ل ا ة مثلا ف ا ل ق ر آ ن ذكرها إ ج م ا ل ا ولكنه لم يحدد كيفيتها انتهى الوجه الأول